صالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معادزين أولئك أصحاب الجحيم، وما أرسلنا من من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِبٍّ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُ مُسْتَأْعَدُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهِ يهم عذاب يوم القيم.